Ya Allah, Allah, Allah. Wa inni khif يارثني ويارثني يَعْلَمُ مِنْ قَبْلُ سَمِيْعَا اللهم الله الله رب اننا يا فونول قال لنتمراتي قررا وقد بلغتم من الكبر عتيا قال كذلك الله. الله. الله. الله. <تصفيق> قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ بُوَعَ لَيَّ هَيْنُ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبِلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا مور Allah'an naziz. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا oh my do i know what all that املكت و فنتذبت بي مكانكم قفيا What was that? They're فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيء Yeah فاشاوت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدص الله. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيعا. صلى Yeah. Come oh, yeah. <laughs> ان شاء الله الله اكبر اللهم صل على محمد انا هنا ओन Although... a <laughs>